أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بِمَا آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور النين والذين آمنوا وت... وقبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتمون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 سَنُنَظِّرُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَا مَسْمُوهُ إِنَّا كُنَّا نَنَامُ قَبْلُ نَدْعُو إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَقْبَلُ نَدْعُو إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاين ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المدون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا بل يُؤْمِدُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْنِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شيء أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَّا بل يُوْقِنُونَ أَمْ عَنْدَهُمْ خَسَاءٍ أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغره متقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا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 يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَعَذَابٌ ذَلِكَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَا يَجِدُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّتَ بِأَعْيُولِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّلِفَ سَبِّحْ وَإِذْ